بواحت الأسرار بواحت عصريا الأسرار على صوت دود. العرب دوت كوم بود. لا لا تتكلم باللسان الطليقي ترنيمة النهوان ترنيمة النود قام يعزفها حيل وأنا فضيقي يا ذل بشر يا راعي الخيل والذود كيف الخيانة لي تجي من رفيقي ما كنت بعشقها ولا كنت باعود لين اكتشفت انها هواها حقيقي في مقلتي كنهار وبحور وورود لا فيك الوصف كله يليقي يا معادي للنقص تستاهل الزود وانا لك بسمع الغرام استريقي ارحمني بنظره ارحمني بنظرة ترى نظرتك جود مشاعري نامت ولا قلت فيقي حسنيان على صوت العراق دوت كوم اخاف موت افراد مبتل ريقي صحيح انا محبوب للبيض والسود لكن ما غيرك لقلبي عشيقي اللي تحت العين القاك موجود ذكرائك ترسم صورتك في طريقي ولا تشعل النارين يا مخصر العود انا بلي عود زايد حريقي